وما فضل الدعاء على الصفا والمروه قال العلماء يستحب الدعاء عند الرقي على الصفا وعند المروه بما شاء من الدعاء مع استقبال الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وحد الله وكبره ثلاثا وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وفي المسعى يستحب الدعاء والذكر وقراءة القرآن وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سعيه رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم والله أعلم